بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحفي المين ما بعد كما ذكرنا المصنف رحمه الله تعالى شرعه في بيان شيء من الصفات ويات الصفات وذكر صفة الوجه ودليله قوله تعالى يقوى وجه ربك ثم صفة يدي ودليله قوله تعالى بل يداه ثم قال وقوله تعالى اخبارا. عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي قوله تعالى إخبارا في حال كونه مخبرا هنا مصدر مرض به اسم الفاعل إخبارا مصدر لا يقع حالا لكن جاء كذلك وجب تأويله به بالمشتق اللي يقع جامدا مصادر من جوامد عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي هذا نفس عيسى ولا يشكل فيه شايف بقولي ولا اعلم ما في نفسك اضاف النفس الى الرب جل وعلا اذا الصفه الثالثه صفه, النفسي. صفة النفس صيفه النفس بيسكن الحق اورد المصنف اهه واحدة والنفس ثابته لله تعالى بدلاله الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب بقوله تعالى حكاية عن عيسى انه قال تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك وجد الاستدلال قوله نفسك أضاف اللغض إلى الرب جل وعلا الكافون خطاب والمخاطب هو رب جل وعلا كذلك قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة ضمير هنا الها يعود إلى الرب ففعل كتب ربكم على نفسه على نفس الرب الرحمة وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه الله النفس رب جل وعلا والذليل من, من السنة وزنة عرشه ومداد الكلمات روى مصري وأجمع السلف على ثبوتها لأن هذه الصفة يوصف الرب جل وعلا بالنفس أجمع السلف على ثبوتها لله تعالى على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيه إذن إثبات الصفة مجمع عليه لا خلافة بين السلف في كون هذا اللغة يطلق على الرب جل وعلا لكن ما مراد الرب جل وعلا بالنفس لماذا نفسرها قولان للسلف يعني اختلفوا في المعنى المراد في النفس أجمعوا على إثبات هذه الصفة فنقول في نفسه في نفسك يا رب نحو ذلك ولكن ما المراد بهذا اللغ نقول فيه في قولان في قولان للسلف الأول أن النفس بمعنى الذات الإلهية فالمران بلغط النفس الذات الإلهية بصفاتها يعني الله عز وجل بصفاته يطلق عليه النفس حين ليس لغط النفس هو الذاتِ مرادة للذات دون الصفات وليس هو صفة زائدة على على الذات بل هو الذات بصفاتها الذات بصفاتها هي النفس فليس النفس هنا لغط مرادا به الذات فقط دون الصفات ولا هي صفة زايدة على, على الذات بل مركب حينيذ صار المعنى هنا مركب ذات متصف بصفاتها يطلق عليها كل الأمرين النفس وهذا قوله أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى قول من؟ بن تيمية رحمه الله تعالى قال في الفتاوى مجلد الرابع عشر صفحة ست تسعمائة ست وقال ونفسه هي ذاته المقدسه ونفسه هي ذاته المقدسه وقال في الجزء التاسع صفحه 290 و200 ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه يراد بنفس الشيء ذاته وعينه كما يقال رايت زيد نفسه وعينه رايت زيد النفسه يعني الذات فزيد ليس هو الذات دون صفاته بالصفات دون الذات بالذات بالزيد مركب من ذاته وصفاته فاذا قلت رايت زيدا ذاته نفسه يعني ذاته قيل ان المراد هنا ذاته دون دون الصفات ثم يقال رايت زيد نفسه وعينه فقد قال تعالى تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك هذا كلام التيمي نزل في التاسع وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال تعالى ويحذركم الله نفسه هو الحديث الصحيح أنه قال لأم المؤمنين قد قلت بعدك أربع كلمات وأورد الحديث بتمامه الذي ذكرناه ثم قال ابن سيم رحمه وتعالى فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي ذاته المتصفة بصفاته ليس المراد بها ذات منفكة عن الصفات ولا المراد بها صفة للذات ولا المراد بها صفة للذات وطائفة من الناس الرحمه الله وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات وكيل القولين خطأ إذن ثلاثة أقوال على جهة التفصيل قيل النفس هي الذات فقط وقيل هي صفة زائدة الذات. على الذات وقيل مركبة مدلول النفس ذات بصفاتها وهذا الثالث الذي اختاره نتيمية رحمه الله تعالى القول الثاني أن النفس صفة من صفات الله تعالى غيرها من الصفات كالعلم والحياة والإرادة نفس كما نقول من صفاته العلم فذلك من صفاته النفس فهي قدر زائد على على الذات واختار هذا القول الخزيم رحمه الله تعالى لأنها جاءت مضافة لأنها جاءت مضافة إلى الله تعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصف وكلام المثلين الأول أقرب إلى الصواب الله وعلا ولذلك نقول كتب على نفسه الرحمة على الصفة التي هي النفس أو على الذات بصفاتها هذا الذات بصفاتها هذا واضح هل كتب على صفته أقول لا إنما كتب على ذاته المتصف به بالصفات ويحذركم الله نفسه يعني ذاته المتصفة بالصفات حذركم الله نفسه يعني الصفة خاف الصفة لا ليس هذا المراد فالمراد بها الذات المتصفة بصفاته صفاته كمال ولا أعلم ما في نفسك يعني ذاتك المتصفة بصفاته كمال إذن القول الثاني أقرأ في إثبات أن النفس مراد بها صفة الإلهية حكاو عن أكثر أهل الإله لكن من اختار القول الثاني لا ليس الخلاف بينه خلاف عقدي ليس الخلاف بينه خلاف عقدي وإنما الخلاف إذا نفى الصفة يقول لا نثبت الصفة لله النفس حينئذ يكون الخلاف عقدي وأما إذا قال يوصف الرب جل وعلا بصفة النفس فاختلفنا معه في المعنى والمعنى قد قال به من سبق من السلف لا يشكال عمره سهل الصفة الرابعة صفة المجيء والإتيان قال المصنف قوله سبحانه وجاء ربك وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله هو. ذكر مصنف آيته وهما قوله جاء ربك فيه إثبات المجيء بالله عز وجل ووجهه إسناد الفعل إلى الفاعل جاء ربك هذا فيه وصف الرب جل وعلا بالمجيء لماذا؟ لأن المسند هنا جاءه والمسند إليه ربك والمسند المسند إليه من باب الصفة والمصوف من باب الصفة والمصوف بمعنى أنه لا يسمى صفة ومصوفة لغة صلاح النحاس لكن في المعنى إذا قلت مثلا زيد قائم موتدى وخبر زيد موتدى وهو محكوم عليه وهو مسند إليه وقائم الخبر وهو محكوم به وهو مسند سميته بذاء أو بذاك المعنى أن زيد متصف بالقيام سيد القائم وصفت زيد بالقيام فالمعنى يدل ويقتضي أن زيد موصوف وأن صفته القيام إذا قلت قام زيد بدلت كانت جملة اسمية صار جملة فعلية قل قام زيد زيد فاعل وقام فعل فعل مجرور هذا اللفظ هذا التركيب وصف زيد بالقيام لكن في الزمن الماضي الزمن الماضي ولذلك عند النحات قاطبة أن الافعال فعل الماضي والمضارع هي في المعنى او صفه في المعنى او صفه ولذلك صح أن يقع الفعل حالا والحال في الاصل يكون وصفا حال وصفا فاضله منتصبه حينئذ جاء زيد ضاحكا ضاحكا هذا وصف جاء زيد يضحك يؤول به المشتق لأن يضحك هذا فعل أسند إلى الفاعل حليد إذا أسند الفعل إلى فاعله بل على أنه موصوف بما اشتق منه الفعل أو الضحك إذا قلت جاء ربك حليد الرب موصوفه بالمجيء ما وجه الاستدلال تقول هنا أسند جاء إلى ربك وهو فاعل والفاعل المراد به أنه موصوف بما دل عليه الفعل بما دل عليه الفعل ولذلك نأخذ من جميع الأفعال أنها أصف قام زيد زيد القائم ضحك زيد زيد ضحك سافر عمر عمر مسافر وهكذا فكل فعل أسند إلى فاعله فهو موصوف يعني فاعل موصوف بما دل عليه الفعل وهو المصدر الذي اشتق منه إذا الوجه الاستجلال هنا جاء ربك نقول أثبت المجيل اللعزاجة وأما قول النحات وجاء ربك أنه على حذف مضاف ويجوز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة قاعدة صحيح قاعدة صحي يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه لكن هذا فيما إذا لم يأتي دليل يدل على في امتناعه وهنا ممتنع فالعاصر فيه حمل اللغض هنا جاء ربك على حقيقته على حقيقته وهو إثبات المجيد لله عز وجل وتقدير مضاف إليه محذوف هذا إحالة على المجاز وإذا كان كذلك حينيذ نقول الأصل حمل اللغض على حقيقته دون مجازه لأنه يحتاج لقرينة وهنا قرينة عندهم قرينة عقلية ولكنها باطلة لماذا قرين عقلية قالوا لإحالة قيام الصفات الاختيارية بذات رب جل وعلا لأن الصفات الفعلية الاختيارية حادثة وكل حادث هو مخلوق حينئذ قام بالخالق ما هو مخلوق وهو باطل وطولهم باطل من أصله حينئذ نقول جاء ربك حقيقة باتفاق السلف إسناد الفعل للفاعل لا إلى شيء محذوف ولم يدل عليه لدليل عقلي وهو قد العقلي يقول هذا باطل فإن جاء شيء يدل عليه ملفوض حين يذن عمل نبي ما في بأس قاعدة صحيحة لكن تطبيقها في مقام الصفات نقول هذا باطل كما نقول بأن المجال ثابت وهو صحيح أنه ثابت في لسان العرب وثابت في القرآن وفي السنة لكن في مقام الصفات نقول ممتنع لماذا لأن العاصل حمل اللغض على حقيقته ولا يجوز حمله على مجازه إلا عند عدم إمكان حمل حمله على حقيقته فاننا نقول إنه مجاز ولذلك هم قرروا هذا ولذلك صاحب الملاق charge يقول حيثما استحال الاصل ينتقل إلى المجاز أنتم قررتaya المجاز وقررتaya بأنه لا يحمل اللفظ على مجازه دون حقيقته إنه عند الاستحالة وحيثما استحال الاصل الذي هو الحقيقة ينتقل إلى المجاز وهنا نقول أمكن حمل على حقيقته وما دعيتموه من أنه محال باطل إنما هو محال في عقولكم الفاسدة وأما ما دل عليه الكتاب والسنة فهو على, على ظاهره إذن وجاء ربك فيه إثبات المجهد هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يأتيهم الله يأتيهم هم هذا مفعول به الله فاعل ويقال فيه من حيث قرير دليل ما في قوله وجاء ربك مجيء الله تعالى للفصل بين عباده يوم القيامة ويتولى الحكم بين عبادي ثابت بدلالة الكتاب والسنة والإشماع والكتاب للآيتين السابقتين ومن السنة قول صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبقى إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين أتاهم رب رب فاعل كلما مر بك فعل وفاعل حينئذ تثبت مدلول الفعل للرب جل وعلا كل فعل ماضي مثل أو فعل مضارع مثل يأتيه إلا أن يأتيهم ينزل ربنا نقول يثبت مدلول اللفظ للرب جل وعلا هذه قاعدة مضطردة وانتفقوا عليه بحديث طويل وأجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيب ومن غير تمثيل ولا تكيه بل هو مجيء حقيقي يليق بالله تعالى لا يشبهه مجيء المخلوقين قوله تعالى وجاء ربك يعني يوم القيامة بعد أن تدك الأرض وتسوى ويحفر الناس يأتي الله تعالى لقضاء بين عباده يجيء حقيقة وقوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله الاستفام هنا نقول لمعنى النفيه هل يأتيهم يعني ما لا هل ينظرون هذه الآية تذكرها يصنف رحمه الله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله الاستفام هنا بمعنى النفي قد يكون الاستفام خارجاً عن حتى يكون يعني ليس المراد به لاستخبار هل يستفهم الله لم يعلم من أجل أن يعلم هل قام زين اذكروا لصاحبك هل قام زين لا تعلم قيام زين فتستفهم هذا الأصل بحقيقة الاستفام لكن إذا استفهم الله عز courtesy ليس المراد به الاستفام وإنما المراد به إما التقرير وإما النفي وهنا المراد به النفي يعني ما ينظرون وينظروا بمعنى ينتظرون والمعنى ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام وذلك يوم, وذلك يوم القيامة في ظلل أي مع ظلل والغمام السحاب لا بيض السحاب لا بيض فمذهب أهل السنة والجماعي ثبات أن لله تعالى أن الله تعالى يأتي بنفسه هو يوم القيامة للفصل فنؤمن بأن الله تعالى يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به مجهولة لنا والمصيبات الفعليه الاختيارية يعني المجئ والاتياء مصيبات فعليه والاختياريه لكننا بحث هل المجئ والاتياء بمعنى واحد يعني صفه واحده ام صفتان محل اختلاف محله لكن الظاهر انه صفه واحده لهما صفه واحده ظاهر صنيع المصنف انه جعالهما صفتين مجئ والاتياء لانه يذكر طريقته يذكر لكل صفة آية لا يجمع آيتين للدلغة على صفة واحدة هنيد ذكر للمجي صفة ذكر لصفة المجي آية واحدة وهي وجاء ربك ولما كان الإتيان عنده مغايد للمجي قال هل ينظرون إلا يأتيهم فذكر آية أخرى لتدل على صفة أخرى إذن هما صفتان عند المصنف في ظاهر صنيعه لأن من عادته ذكر آية لكل صفة وذكر الهراس في شرح النونية وكذلك في شرح الوسطية أنهما صفتان المجيء صفة مغايرة للإتيان كل منهما صفة مستقلة مغايرة عن عن أخرى وكذلك في ظاهر صنيع صاحب التنبيهات السنية شرح الوسطية حيث قال أفادت الآيات ثبات أفعال اختيارية والإتيان والنزول والمجيء والإتيان والنزول من رعده صفة أخرى والاستواه كل أنواع وأفعاله وقيل صفة واحدة وليس صفتي لأن من فرق بينهما استدل بالنصين يعني كون الله عز عبر في هذا المحل بالمجيء وعبر في موضع آخر بالتيان والأصل عدم الترادف أصل عدم عدم الترادف فالمجيء صفة والإتيان صفة أخرى حليل استدل من فرق بالنصين أن يأتيهم الله وجاء ربك مع أن سبب الإتيان والمجيء واحد أو واحد إذن السبب واحد وهو الفصل للقضاء أو فصل القضاء بين الخلال فالسبب واحد والزمن واحد فدل ذلك على أن المعنى واحد حينئذ معنى المجيء هو معنى الإتيان ومعنى الإتيان هو معنى المجيء وأيضا المعنى اللغوي يختضي ذلك فإن معنى أتى هو معنى جاء لغة يعني يطلق هذا بمعنى هذا لكن يبقى إشكال عند من لم يرى الترادف يبقى أشكال لابد من التفريق الصحيح وقوع الترادف في لسان العرب إنسان بشر بمعنى واحد فذلك ليس أسد بمعنى واحد تم خلاف بين جم... بين النحات وغيرهم هل يوجد في اللغة ما هو مترادف بمعنى واحد أم كل لفظ مغاير للآخر وإن كان المصدق واحد تم خلافه الصحيح وقوع الترادف في لسان العرب فإنسان وبشر بمعنى واحد نعم قد دل اللفظ على شيء زائد على ما دل عليه اللفظ الآخر فالإنسان قيل مخوض من النسيان والبشر مخوض من ظهور البشر هذه, هذه دلالة أخرى هذه دلالة أخرى على كل ثم خلاف هذه المسألة لهم صفتان أم صفة واحدة لكون السبب واحدا والزمن واحد والعصر الجواز التراد قلنا بأن معنى المجيء والإتيان واحد وهما صفة واحدة وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه هذه الصفة الخامسة وهي صفة الرضا وذكر المصنف آية واحدة وصفة الرضا من الصفات الثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلام الكتاب قوله تعالى رضي الله عنه رضي الله ها. مولي التقرير نقول هنا فعل أسند إلى الرب جل وعلا وهنا إضافة نسب الفعل لله عز وجل رضي الله قوله جاء ربك والآصر في الأفعال أنها صفات لفاعليها نحيث المعنى فالله عز وجل موصف بكونه يرضى ومن السنة قول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رأو مسلم وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى من غير تحريف وتعطيل ولا تكيف ولا تنفي وهي صفة فعلية لأنها متعلقة بالمشيعة ثم رضى الله تعالى يكون عن العمل وقد يكون عن العامل يعنى يرضى عن العمل ويرضى عن العامل والثاني لازم للأول لأنه لا يرضى عن العامل إلا إذا رضي عمله ليس منفكاً על العمل لكن من حيث ما جاء في الشرع جاء تعليق الرضى بالعمل وجاء تعليق الرضى بالعامل بمعنى أن رضى الله تعالى متعلق بالعمل وبالعامل وإن تشكره يرضى لكم هذا متعلق ماذا؟ بالعمل أن يرضى الشكر لكم رضيت لكم الإسلام دينا إسلام دينا عملا وفي الحديث الصحيح أن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا حد يرضى لكم يعني الذي تعمله إذ العمل وأما العامل فقول رضي الله عنهم ورضوا عنه فرض الله, فرض الله صفة ثابتة الله عز وجل وهي في نفسه وليس شيء مفاصلا عنه يعني قائم به جل وعلا وهي صفة حقيقية متعلقة بمشيئته وهي من الصفات الفعلية كما سبق فيرضى الله تعالى عن المؤمنين ولا يرضى عن القوم الكاثري يرضى ولا يرضى إذا نكون في وقت متصف بالرضا أو في وقت آخر تصف بغيره ويرضى عن المتقين ويرضى ولا يرضى عن القوم الفاسقين فيرضى عن أناس ولا يرضى عن آخرين ويرضى أعمالا ويكره أعمالا وقوله تعالى يحبهم ويحبونه هذا فيه ثبات الصفة السادسة ويصفة المحبة وذكر المصنف لها آية واحدة يحبهم هذا فيه إسناد الفعل لرب جهلا وعلا وهو فعل مضالع, فعل مضالع قلنا الأفعال كلها صفات فيه المعنى والمحبة من صفات الله تعالى ثابت له بكتاب والسنة والإجماع والكتاب كما سبق والسنة قوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نعطي لنا الرايه غدا رجل يحب الله ورسوله, ويحبه الله ورسوله يحبه الله ورسوله يحب الله في اسناد المحبه الى الرب جل وعلا فهو موصوف بكونه يحب طبق عليه واجمع السلف على ثبوت المحبه لله يحب ويحب في ادم حنيد اثبات كذلك من غير تعريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا ولا تنزيه وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم كما ذكرنا سابقا نحن نذكر عقيدة السلف وليس تم ثق مقارن هنا حتى نذكر قوان المخالفين والرد عليهم هذه إنما يأخذ طالب علم مظالها يقرأ بعدما يقرأ هذه الكتب يرجع لكتب القواعد ويعرف مآخذ هؤلاء المحرفين يعني بدلا من أن تقف معناه اليد أو ولوه مثلا القوة أو النعمة والرد عليهم هذا كلهم باب التطبيق فقط تطبيق القواعد ما هي القواعد التي ترد بها على الأشاعر تعرف ما ستدل به وتعرف ما يستدل بها الأهل السنة والجماعة وطريقة إثبات الصفات عند أهل السنة والجماعة يعني فهما واستدلالا عندئذ تنقض ما عنده الأشاعر وغيره وأما الوقوف مع كل نص وجعل العقيدة كالفقه المقارن يذكر القول وما يخالفه ويرده وكذا إلى قره يقول هذا ليست بطريقة سليمة وإنما يرجع إلىه يدرس الحموية بتوسع ويدرس التدمورية بتوسع ويدرس قواعد المثلة شهر وثين بتوسع وكذلك ما كتب من القيمة مداعي الفوائد الشيخ السلام النتائم رحمه وتعالى في كتب المتناثرة فيضبط ما عليه الأشعار وإن أراد أن يضبط هذا الباب يرجع كتب الأشعار رفسهم تقرير معتقد الأشعار فينظر في أصولهم وما فرعوا على هذه الوصول ثم ينقذ الوصول ولا يشتغل بالفروع لأنه إذا انتقض عنده العصل تقض كل ما بني عليه ويكون جوابه واحدا ولذلك من يسرح مثل هذا قال الشاعر يقول وجوابه كما سبق وجوابه كما سبق لأنه جواب واحد فتنظر في أقوالهم ومبناها فتنقذ المبنى وأما الفروع فهذه أمرها سهل وليست كتب العقيدة كما ذكرت فقه مقارن فتنظر في أقوال كل ولا رنه من, من الغلط وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم إذن هذا متعلق بي بالكفار دون المؤمنين قوله في الكفار هل له مفهوما أو لا ليس له مفهوم يعني في هذا الموضع الله عز وجل قال في شأن ومن يقتل مؤمن متعمدا وجزاؤه جهنم خالد فيها غضب الله وعليه وغضب الله عليه هذا مؤمن أو كافر مؤمن في الأصل إذن قوله في الكفار لا مفهوم له وغضب الله عليهم غضب الله أسند الفعل له إلى الرب جل وعلا لنفسه فدل على ثبوت هذه الصفة له مطلق سو عن الكفار أو عن غيرهم إذن الصفة السابعة الغضبون وذكر مصنف آية واحدة وضع من الصفات الثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى غضب الله عليهم وهي آية المصنف وأما السنة فقول صلى الله عليه وسلم إن الله كتبها كتابا عند فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي غضبي أضافه إلى نفسه واتفق عليه وأجمع السلف على ثبوت صفة الغضب لله تعالى من غير تعريف ولا تعطيف من غير تكيف ولا تنفيه هي صفة ثابة الله تعالى على وجه اللائق به وهي من صفاته الفعلية لأنه يغضب في وقت دونه دون وقت ثم قال وقوله تعالى تبعوا ما أسقط الله تبعوا ما أسقط الله يعني الذي أسقط الله وفي إثبات الصفة الثامنة وهي السخط وذكر آية واحدة وصفة السخط ثابتة الله تعالى في الكتاب والسنة والإجمع والكتاب للآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وفي السنة حديث اللهم يعوذ برضاك من سخاطك وضعه إلى رب جل وعلا مسلم. أجمع السلف على... على ذلك ومعنى السخط قريب من معنى الغضب وقول تعالى كره الله بعاثا هذا الصفة التاسعة ولكن كره الله بعاثا كره الله فعل وفاعل إذن أثند الفعل إلا إلى فاعله والفاعل موصوف بما دل عليه الفعل إذن نتيجة أن الله موصوف بكونه يكرهه وقول صلى الله عليه وسلم ان الله كارهها لكم كاره هو الله عز وجل كرهها لكم قيل وقال وقالته السؤال رواه البخاري واجمع السلف على ذلك من الصفات الفعليه كراهه الله تعالى مقابل للرضا قد تكون عن العمل وقد تكون عن عن العامل عن العمل مثل ولكن كره الله بيعته هذا فعل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكرها لا تاكلوا الى اخره وتكون للعامل إن الله تعالى إذا أبغض عبد النادى جبرايل أو جبريم إني أبغض فلانا فأبغض هذا فلانا إذن تعلق به بالعامل ثم قال المصلف رحمه الله تعالى ومن السنة يعني ومما جاء في إثبات الصفات من السنة, من السنة هنا السنة مقابل للقرآن قال فمما جاء من آيات الصفات خاصة الآيات يعني تثبت الصفات بالقرآن ومن السنة أي ومما جاء من أحاديث من أحاديث الصفات فالسنة المراد بها هنا ليست في حسب المقابل لأنها الفعلية ولا العكس فإنما المراد بها ما يقابل القرآن ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إلى سماء الدنيا هذا حديث تواتف شرح ابن سيم رحمه وتعالى فيه جلد كامل رجل البخاري ومسلم ينزل ربنا هذا فيه الصفات عاشرة على ما ذكره المصنف وهي صفة النزول نزول الله تعالى للسماء الدنيا من صفاته ثابتة له بالسنة وإجماع السلف إذن هنا ليس عندنا قرآن هذه الصفة لم تثبت به بالكتاب وإنما ثبتت به بالسنة ولا إشكال في ذلك لأن كل منهما وحي قرآن واضح أنه وحي وكذلك السنة واضح هذا لان المسند قلنا كتاب وسنه واجماع وبعضهم نازعوا الاجماع لكن الصحيح انه مما تثبت به الصفات ثم المسند الاجماع قد يكون منقولا وقد لا يكون منقولا اذا ثبت نزول الله عز وجل بكتاب والسنه واجماع السلف الحديث الذي ذكره المصنف وهو من الاحاديث المتواتره لا حديث المتواتره ثم خلاف الاهل البدع في التفريق بين الاحاد والمتواتر وهذا تفريق محدث يعني بدعة قوله يصطلح على أن هذا الحديث سمه متواترا وهذا أحاد هذا لا أشكال فيه هذا صلاح ولا مشاحة من الصلاح أما إذا بني عليه حكم شارعي بين هذا يقبل وهذا لا يقبل مع صحة السند يقول هذا هذا الحكم المبني على أحاد والمتواتر هذا حكم محدث ولذلك ما يذكر عن مقيم رحمه وتعالى أنه هذا التقسيم متواتر أحاد مراده الله أعلم ما تفرع عليه ليس عليه ولذلك ابن تيمي رحمه الله تعالى أحيانا نعبر بالتواتر وهذا متواتر وهذا حديث متواتر إذن قررت للصلاح وإذن لا مشاهد منه من الصلاح وأما بناء حكم شرعي بأن هذا يقبل وهذا لا يقبل في تقني عقيدة ثم نأتي لما نرده في باب نعتقد نقبله في باب الأحكام الشرعية العملية هذا محدد هذا التناقض مدام أنه صحى النبي صلى الله عليه وسلم ورد القيود وعملن به في باب الصلاة والصيام والذكاة والحج ثم نأتق باب العقيدة نرده هذا باطل لا أبطل الباطل إذن هذا الحديث يعتبر من الحديث المتواتلة ينزل ربنا ربنا سندى الفعل له إلى الرب جل وعلا نزولا حقيقيا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تنفيه قوله كل ليلة إلى سماء الدنيا سماء الدنيا في أقرب السماوة للأرض سماوة سبع يجمع أقربها إلى أرض هي الدنيا فينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا وهي أقرب السماوات إلى الأرض والسماوات سبع وينزل في هذا الوقت من الليل من قرب من عباده كما يقرب منهم عشية عرفة حيث يباهي من واقفين الملائكة كل ليلة عام يشمل جميع ليال العام لا يستثن منه ليلة واحدة لا يستثن منه ليلة واحدة كل ليلة هذا من صيق حين يبقى ثلث الليل الآخر الليل يبتدي من غروب الشمس اتفاقا اختلف في انتهائه هل ينتهي بطلوع الفجر ام بطلوع الشمس ها. الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر والليل الفلكي ينتهي بطلوع الشمس يعني صلحوا على هذا فالمراد نزول الله نفسه وعبر بعضهم بذاته من باب الرد على المخالف يعني ينزل ربنا قالوا ينزل امر ربنا امر ربنا أو ينزل ملك حينئذ أرادوا أن يصرف هذا اللغض للمجاز على قاعدة حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة هذا كما ذكرنا باطن لأن الأصل حمل على حقيقته أراد بعض السلفا يرد على المخالف لينزل بذات يعني تحقيقا للصفة لو حذفنا بذاته فكون الاصل في قوله ينزل ربنا بذاته فقوله بذاته مفهوم من التركيب نفسه ينزل ربنا نقولك بذاته زائد على التركيب لما دل على اثبات الصفه حقيقه واضح هذا اذا قيل ينزل ربنا من هذا التركيب نفهم انه بذاته لانه اسند النزول إلى الذات رب بثبات يدل على حينئذ قولنا بذاته يكون ما بالتاكيد فقط ردا على المخالف فالمراد نزول الرب جل وعلا نفسه ولن احتاج النزيل بذاته لأن الفعل اوضيفه اليه على قاعدة لغوية لكن قال بعض السلب بذاته ردا على المحرفة والتجد بعضهم يعبر بهذا رحمان العرش السوى بذاته ينزل ربنا بذاته من باب تحقيق الصفة والرد على المخالف وليس بشيء زائد لم يدل عليه اللفظ لو سلمت بهذا لضاعت منك الصفة ينزل ربنا لقلت هذا لا يدل على أنه بذاته حيث أن ما لا أثبت الصفة تتاج إلى تقرير آخر من أجل إثبات الصفة يقول لا اللفظ نفسه يدل على الذات ونقول ينزل هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتكلم عن استوائه على العرش هل يخلو منه العرش أو لا يخلو يقول ينزل ربنا سماء الدنيا هل ينزل يعني ويترك العرش أو ينزل بعرشه ثم ثلاثة أقوان يخلو لا يخلو التوقف والثالث هو الصحيح أنه يتوقف في ذلك لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو ابن ثيم رحمه الله يرى أنه لا يخلو لأن الآيات السبع محكمة لكن الصحيح التوقف لعدم وزيد نص واختيار الشهر العثمين رحمه الله تعالى التوقف هو أصح اما العلوم فنقول ينزل مع إثبات صفه العلو يعني كونه ينزل الى سماء الدنيا وقد ياتي ذكر صفه العلو أنه عال جلو علا بذاته ومستوي على عرشه بذاته فوق السماوات السبع هل قد تصور الذهن قاصم بان تم تعارض بين بين النوعين بين كونه ينزل الى سماء الدنيا وحينئذ هو عال على على عرشه نقول أما العلو فنقول ينزل لكنه عال على خلقه وليس معنى النزول أن السماء تقله وأن السماوات الأخرى تظله وليس هذا المراد به النزول لأنه إذا قلنا بهذا كيفنا الصفة ونحن نقول ينزل ربنا ولا نكيف لا نعلم كيف ينزل أخبرنا أنه ينزل إلى سماء الدنيا مع قولنا بأن السماوات السبت ليست فوقه جل وعلا وبمعنى أن السماء الدنيا ليست تقله يعني تحمله ننفي هذا وذاك ونثبت النزول مع العلوم كيف هذا نقول الله أعلم لأن هذا متعلق بماذا بالكيفية ونحن عندنا قاعدة عامة في باب الصفات أننا نجهل كيفية كيفية الصفات فننثبت النزول كما هو لله عز وجل نزولا يليق بجلاله في السماء الدنيا وننفي بأن السماء الدنيا تقله يعني تحمله وبأن السماوة السابعة تظله بأن تكون فوقه جل وعلا كيف هذا نقول الله أعلم كيف هذا نقول الله الله أعلم فهو نزول حقيقي وينزل الرب حقيقة مع علوه حقيقة وليس كمثله شيء على القاعدة العامة والنزول صفة فعلية وهي من الأفعال الاختيارية من الأفعال الاختيارية واضح هذا ثم قال مصنف قوله يعني صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة ليست له صبوة هذا الحديث ضعيف لكن له مسند آخر يعني هذه الصفة وهي صفة الحادية عشرة وهي صفة العجب وهي من صفات الله تعالى الثابتة له بالكتاب والسنة والإجماع لو ضعف هذا الحديث لا يدل على إسقاط الصفة من من مناصرها حليظا هذه الصباح ثابتة بالكتاب قال تعالى بل عجبتوا ويسخرون بل عجبتا ويسخرون عجبتوا بضم التاب على قراءة ضم التاب قراءة سبعية متواترة عجبتوا بل عجبتوا ويسخرون, بل عجبتو ويسخرون عجبتو هذا فيه إسناد الفعل إلى الفاعل والمتكلم هو الله عز وجل إذن ثبت هذا الصباح بالكتاب وعلى قراءة مقرأة بل ليس فيه إثبات الصفة به بالكتابة لا يشكع وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليس له صبع العديث الذي فرده أحمد وغيره وإسناده ضعيف على ما ذكره مصن فيه ابن لهيعة وأورد ابن في الواسطية حديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره عجب ربنا أثبت هذا الحديث وهو حديث حسن حسن الباني وغيره واحسن منهما من هذين الحديثين الاول ضعيف والثاني مختلف فيه ارده النسيمي في الوسطيه واحسن منهما ما اخرجه البخاري بالتسهيد باب ويؤثرون على انفسهم هي تفسير هذه الايه يثرون على انفسهم معناه ابي هريره رضي الله عنه وفيه لقد عجب الله عز وجل او قال ضاحك من فلان لفلان لقد عجب الله في اسناد عجب إلى الله عز وجل من فلان وفلانة. فأنزل الله عز وجل ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم فصاصة استغراب هذا الحديث أولى في هذا المقام وأجمع السنف على ثبوت العجب لله تعالى لكن العجب هو استغراب الشيء هذا من حيث المعنى العام استغراب الشيء. استغراب الشيء ثم نوع محال على الله عز وجل وثم نوع هو الذي أراده الله عز وجل بالآية ونصوص الأخرى وله سببان يعني استغراب الشيء له سببان الأول يعني متى يستغرب الإنسان يستغرب إذا كان صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجل تخفى عليك الأمور فيظهر لك شيء فتتعجل إذن أنت جاهل أولا ثم علمت فتعجبت استغربت الشيء هذا ممكن في حق الله عز وجل أو ممتنع لأن مبناه على الجهل وعدم العلم والله عز وجل يعلم كل شيء كما سبق ضيانه إذن أن السبب الأول أن يكون صادر عن خفاء الأسباب على المتعجب خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه بحيث يأتيه بغتة بدون توقع وهذا النعم السحيد من الله تعالى لأن الله بكل شيء عليم لا يقف عليه شيء في الأرض ولا في الصماء ثاني أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه ما علم المتعجب بذلك ولذلك الحديث لو صح يعجب ربك من الشاب ليس له صح الشاب الأثر أنه ميال للشهوات كون هذا ينشع على طاعة الله عز وجل مع علم الله عز وجل هذا خرج عن نظائره ويتعجب الله عز وجل ولذلك الحديث لو صح معناه صحيح ما إيش قال فيه إذن أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع المتعجب وهذا هو الثابت لله عز وجل لأنه ليس عن نقص من المتعجب ولكنه عاجب بالنظر لحال متعجب منه مضح هذا إذا فيه ثبات صفة العجب لله عز وجل يعجب ربك في إسناد العجب يعني نفع المضانع إلى الرب فهو موصوف به من الشعب ليست له صبوة صبوة فعل يعني ليس له ميل وجنوح إلى الشهوات فإن عادة الشباب هما ميل إلى الشهوات هذا الأصل في فإذا عزف عنها شاب أقبله على آخرته كان مما يثير العجم هذا الأصل وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلي قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة هذا الحديث الرجل أحمد وابن أبي عاصم في السنة وأبو يعلى والطبران في الكبير وغيرهم وإسنادهم ضعيف إسنادهم ضعيف لا ليس هو هذا هذا خرجه مالك البخاري المسلم صحيح الحديث صحيح السابق الذي ذكر المحشعون أنه ضعيف يضحك الله إذا رجولين يضحك الله فيه ها. إسناد الفعل إلى الله عز وجل هكذا تقرر. هذا مهم جدا من وجه الاستدلال بالنفس على إثبات صفة الضحك لله عز وجل لما قال الله ضاحك حينما قال يضحك الله حينئذ تقول هذا فعل واسند إلى الرب جل وعلا والأفعال في المعاني الصفات صفات لمن لفاعلها وهنا فاعل, فاعل الصلاح يضحك الله الله تعريبه فاعل يعني هو الذي فعل الضحي قام زيد زيد هو الذي فعل قيام كذلك يضحك الله إذن الله هو الذي, هو الذي فعل الضحك وهو منصوف به الصفة الثانية عشر الضحك وهي من الصفات الثابتة بالسنة والإجماع وحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله ويقتل ثم يتوب الله عز وجل على القاتل يستشهد متفق عليه إذن هذه الصفة ليست ثابتة بالكتاب إنها ثابتة بالسنة وأجمع السلف على إثبات صفة الضحك على ما يذيق به سبحانه يعجب نعم قول يضحك الله إلى الرجلين قتل أحدهم الآخر ثم يدخلان الجنة قال المصنف فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدل ترواته نؤمن به ولا نرده فهذا فعل التفريع اللي بعد ما ذوكيت هذه النصوص من السنة وما اشبهه يعني من احاديث التي دلت على إثبات الصفات لله عز وجل مما صح سنده, سنده سنده سنده سند الاخبار عن طريق متن الكراسنه الذي مما صح سنده يعني بالمعنى نعم صح سنده لا يفهم منه أن الحسن لذاته لا يقبل في اثبات الصفات وان من المراد به هنا المقبول من السنة والمقبول محصورا في الصحيح من نوعيه والحسن بنوعيه هنئذ مما صح سنده لا يفهم منه ان الحسن غير مقبول فلا نفسر الصحه هنا بما يقابل حسن قد يفهم هذا فان قليس هذا المراد فهذا وما اشبهه مما صح سنده وعدلت رواته عدلت هذا نفسير عدلت رواته يعني نقلة الحديث لأنه لا يصح السند إلا إذا عدلت رواته لا يمكن أن نصح السند إلا إذا عدلت رواته إلا على قول بعض حقهاء الذي يقبل التصحيح بالإجماع حين يذن نقول هذا قبل وحكم على الحديث بالصحة مع كون الرواته ليس مع الدليل وعدلت رواته نؤمن به نصدقه ولا نرده ولا نلحده هذا عاطل السين على ما سبق بيانه ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره إذن نتأوله بتأويل يوافق ظاهره هل هذا مراد المصنف هناك أنه يرد على الأشاعر ولذلك كما سبق أن المفوض يردون على طائفته ومن قداما منهم وهذا واضح في ذنب التأويل يرد على طائفته من أول آيات الصفات بما يوافق ظاهره وهو ما يعلم له بلا تفسير ولا تأوين بلا تفسير مراده ما يوافق الظاهر تقول الاستوى بمعنى على علوة خاصة حينئذ يرى أنه باطل نقص على ذلك فيه ذنب التأوين النوع الثاني أن يؤول ويفسر بما يخالف الظاهر يقول يداه بمعنى قوتاه نعمتاه فابن قدام يرد على طائفته ولا يشكل عليه قوله ولا نتأوله بتأويل يخالف الظاهر ليس هذا مراد به أنه يثبت ما يوافق الظاهر لا وإنما هو لا يثبت ما يوافق الظاهر ويرد على من أثبت ما يوافق الظاهر وعلى من أولى تأويل يخالف الظاهر وهذا في حقيقة تناقض منه هو غيره وهذا شأن كل من خالف الحق في باب الأسما والصفات أنه, أنه يناقض بعضه بعضا في مواضع متحددة يثبت شيء وينقضه هذا شيء المتكلمين أنهم يتناقضون وهذا من علامات الباطن الحق لا يناقض بعضه بعضا بل هو متوافق وبعضه مرتبط ببعض وأما أهل الباطن حينئذ لابد من من التناقض ولا نتأوله بتأويله يخالف ظاهران كذلك يجاب عن هذا بأن النظر يكون في التأصيل وكل من خاله حينئذ ننظر في أصوله فإن وافقت أصوله أصول أهل السنة وجماعة ومخالفته في بعض الفروع هذا لا نخرجه عن أهل السنة وجماعة لا نخرجه عن أهل السنة وجماعة أنا أثبت الأصول قال نثبت لله عز ومدل عليه دون التحريف وجاء ببعض الأمثلة إلى آخره وأول صفة أول حديث الصورة مثلا لم يؤمن بالنفس مثلا كما ذكرنا هذا يعتبر في القول الآخر مؤول حينئذ وافق في آصل وخالف في فرعين هذا لا نقول بأنه مفتدع ولا نضمه إلى تلك الطائفة وأما من وافق في أصوله لا للبدعة وحينئذ لا بد أن يضطرب فتارة في الفروع يوافق أصوله هذا هو الغالب وتارة لا يستطيع أن يطبق الوصول على الفروع فيقول بقول أن يوافق السلام ويقول بقول أن يوافق السلام هذا قد وقع في ابن قدامى هنا وفي ذنب التأويل حينئذ يجابه أحد الجوابين عن هذه الجملة ولا نتأوله بتأويل نخالف ظاهرهم لأنه يريد به أن شاعر ورد عليهم أو نقول هنا وافق الحق لكنه أشبه ما يكون بزلة قلم. بمعنى أنه لم يستطع أن يأتي في هذا المكان إلا بأن يثبت ما أثبته السلف وأما أصوله هذه نأخذها من تقريراته في الروضة وخاصة في كلامه في المتشابه لأنه يقطع قطعا عاما في الروضة وفي ذنب التأويل وهنا بأن آية الصفات من المتشابه ويرص على أن المتشابه لا يعلمه إلا الله فكيف حين يمكن نعتذر قال لا يمكن نعتذار عنه والبتة ولا نشبهه بصفات المخلوقين فصائصهم ولا بسمات المحدثين سمات هيئات والمحدثين أمراض به المخلوقين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير نظير بمعنى الشبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه قاعدة من القواعد العامة قواعد باب اسمه قد يكون نصا كهذه الآية ولله المثل الأعلى في باب الإثبات ليس كمثلي شيء كل الآيتين قاعدة في نفسها تضمنت هذه الآية وهذه القاعدة رد على الممثلة والمعطلة قول ليس كمثلي شيء رد على الممثلة قول هو هو السميع البصير رد على المعطلة والمقصود بالنفي إثبات كمال ضده يعني لكماله لا يماثل شيء من مخلوقاته هذا آية مهمة ينبغي السحضار وعند كل صفة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفى وأثبتها وهو السميع البصير في إثبات صفتي ليس كمثله شيء نفي المماثل عن الله على التجارب في السمع مع كونه مثبت للمخلوق وللخالق والبصر مع كونه مثبتا للمخلوق والخالب وليس كمثلين شيء في هاتين الصفتين وفي غيرهما شيء واضح وكل ما تخيل في الذهن ذهن وقوى المدركة أو, المدركة أو خطر بالبال عطف ترسيم بأن كيف صفة لله عز وجل فإن الله تعالى بخلافه وهذا كقول فيما سبق لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير يعني أنه لا يمكن أن يدرك حقيقة الصفة البتة فكل من تخيل صفة لله عز وجل في باله في عقده في ذهنه في قلبي فالله بخلافه لماذا الله بخلافه يعني الله ليس كذلك هذا المراد لأن الله ليس كذلك لماذا؟ لأنه لا يمكن إدراكه وإذا كان كذلك حين ذلك كل ما يتصور فليس هو بالله عز وجل لا ذات ولا صفة ولا إذن وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه يعني بخلاف ما تخيل ذهنه فعظمة الله تعالى فوق ما يتصور بحيث لا تستطيع الأذهان له تخيلا ولا تمثيلا ولا صورة لأن الله تعالى ليس كمثله شيء ولأن العلم بالكيف هذا له ثلاثة طرق إما برؤيته أو برؤية نظيره أو بإخبار الصادقين يعني أقول لك كيفية شيء ما علمت بشيء ما صفه لنا لا يمكن تصفه إلا إذا رأيته يقول رأيته كذا وكذا أو ترى نظيره فتقيس أو يخبرك صادق تثق فيه بأن كيفية كذا وكذا وهذه كلها ممتنعة في حق الله عز وجل أخبرنا بالصفة وكذلك نبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبرنا الله عز وجل ولا نبي بالكيفية ولم نرى نظيره ولم نراه جل وعلا فامتنعت الوجوه الثلاثة وحينئذ صارت لحالة في الدنيا لا يمكن أن يرى الله عز وجل ولا يمكن أن يخبر عنه بسبعة من سفاقه على وجه التقييف أما على وجه ثبات الألفاظ والمعاني وهذا وامح ضي ثم قال من ذلك قوله تعالى الرحمن العرش السواه في الآخر ما ذكره ويأتي قضية الاستواه قضية العلو نقف عن هذا الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينه